إما في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فبعون يسومونكم يَسُومُونَكُمْ سُوءٌ الَّذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ لِسَائَأَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَب بِكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَذَّنَّ رَبُّكُمْ لَيَانَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَ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 هم أرسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وطالوا وقالوا, وقالوا إنك كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريء